يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يا اُرسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ أُرسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ أُرسِلُوا وُجُوهَكُمْ وانسحوا برؤوسكم وأرزنكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم 119. أو على سفر أو مِنَ أحد منكم من الغائط أو أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَأَمْ مَمْ صَعيدَ قَبًَا فَم سَقُ بوجُهِكُمْ وَأَيدكُم مِن فَمْ صَعيدَ قََ فَمْ سَقُ بوجهكُم وَأَيدكُم مَا يريدُ الله لا يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لا يريد الله نعمته عليكم وليتممن نعمته عليكم لعلكم تشكرون وليتممن نعمته عليكم لعلكم تشكرون أذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأقامنا أذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وَتَقُ الله وَتَقُ الله إِنَّ الله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور إن الله عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمن قوم شنا ان قوم على الا تعدل وني من ان قوم شنا ان قوم للتقوى تَكُنْ الله وَتَكُنْ لَهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وَآدَمُ الَّذِي